يجل العماء يزيل الجهل ويبين المقصود فالبيان يكون بكل ما يبين المقصود من نص أو قرينه أو عقل أو حس والمبين سارة يكون مقترنا بالمبين يكون معه كقوله تعالى. حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فمن هنا بيانية وتارة يكون مستقلا عنه كتبين قوله تعالى إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم بقوله تعالى ايضا في نفس السورة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فإلا ما يتلى عليكم هو حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قال وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد فجدون أن الشارح في كتابه يقول لأن الدلالة, الدلالة بالإضافة وهذا خلاف الأشهر والافصح فإن الأشهر والافصح هو اضافه إذ وإذا إلى الجمل إضافة إذ و حيث إلى الجمل ولا تضاف إلى المفردات إلا في حالات الضرورة وذلك يجوز على قول أو على لغة يجوز بقله وألزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن نو يحتمل كما يقول ابن مالك في ألفيته أي معنى هذا البيت أن القاصر من, من حيث السنة من حيث السند أو الدلالة يجوز أن يبين ما هو أقوى منه سندا أو دلالة فلا يشترط في المبين أن يكون في قوة المبين أن يكون في قوة المبين سندا أو دلالة ثبوتا أو دلالة فيجوز أن يكون المبين خبر احد والمبين خبرا متوافرا ويجوز أيضا أن يكون المبين ظني الدلالة والمبين قطعي الدلالة إلى غير ذلك وهذا هو القول الحق فالله عز وجل قال وآت حقه يوم حصاده. هذه قطعية الثبوت لأنها قرآن لا شك فيه فبينها حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدق ومثاله تبين الأقوى دلالة بما هو دونه في قوة الدلالة تبين المنطوق بالمفهوم تبين المنطوق بما بالمفهوم فإن المفهوم أضعف من المنطوق كتبين أن المراد في قوله صلى الله عليه وسلم في أربعين شات شات بمفهوم قوله في الغنم السائمة زكاه ففهومها المعلوفة لا زكاه فيها وقد ضين بها الحديث الأول بحيث خص الحديث الأول بغير المعلوفة أي في أربعين شاتا شات إن كانت سائمة فقوله القاصر يعني الأبعض مرتبة وأوجبن عند بعض العلماء إذا وجوبت الخسائع عما بعض العلماء يخالف في هذه المساله فيقول إذا كان الذي خفي معناه مما يجب على الأمة علمه ولا يجوز لأحد من المسلمين الجهل به فإن هذا لا يجوز أي يبينه إلا ما كان في قوته من حيث اليقين والعلم حيث اليقين والعلم وهذا هو معنى قول النظم أوجبن عند بعض العلماء إذا وجوب الخفاء عما فبعض الاصوليين أوجبوا كون الدليل الحاصل به البيان يفيد العلم أي اليقين إذا كان المبين يجب على كل احد أما إذا كان لا يجب على كل أحد فليشترطوا فيه عندهم اليقين في البيان واحتجوا على قولهم لأن عموم وجوبه عموم وجوبه تتوفر الدواعي إلى نقله تواترا، فإذا وجب العلم به فذلك يستدعي أن ينقل تواترا، وعلى هذا القول لا يصح بيان القطعيات كالصلاة والزكاة بأخبار الآحاد، بل بالمتواتر فقط، لكن القول الأصح والذي عليه المحققون هو الأول. والقول والفعل إذا توافق فمن البيان للذي قد سبق فني أن ينسب إذا ورد نص يحتاج إلى بيان ثم ورد بعده قول وفعل كلاهما صالح للبيان وليس في أحدهما زيادة على الآخر فإن الأول منهما هو المبين فإن الأول منهما هو الذي يكون مبينا فقوله تعالى والسارق والسارقة الآية يحتمل أن قطع اليد من الكوع ويحتمل المرطق ويحتمل المنكب لأن اليد تطلق على الجميع فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القطع من الكوع مثلا وقطع المخزومية التي سرقت من الكوع فالسابق من الأمرين هو المبين فهم يا شباب؟ قال وإن يزد فعل فللقول لنتسب والفعل يقتضي بلا قيد طلب فإذا ورد نص قول وفعل في معرض بيان نص يحتاج إلى بيان وكان الفعل زائدا على القول فالبيان ينتسب بأي شيء البيان ينتسب للقول والفعل يقتضي بلا قيد طلب الفعل يكون خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم يقتضي طلبا متوجها إلى خصوص النبي صلى الله عليه وسلم بلا قيد أي بدون تقييد هل هو طلب جازم أو غير جازم فنحن لا نعرف هل هو طلب جازم أو ليس بجازم فقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وإنما نقول بأن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم مثال ذلك النصوص الواردة في الصوم تحتمل جواز الوصال وتحتمل عدم عدم جوازه والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن الوصال بالقول مع أنه صلى الله عليه وسلم فعله فيكون البيان بالقول فالنصوص الوالدة في الصوم مثلا تحت جواز الوصال وعدمه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال بالقول مع أنه صلى الله عليه وسلم فعله فيكون البيان بالقول ووصاله يدل على أنه مطلوب بذلك دون أمته ولكن لا يدل إلا على مطلق الطلب من غير قيد بإيجاد أو غيره والقول في العكس هو المبين وفعله التخفيف فيه بين فإذا جاء نص يحتاج إلى بيان وورد بعده قول وفعل في معرض بيانه وكان القول زائدا على الفعل فإن القول هو المبين والفعل يحمل على التخفيف في حقه صلى الله عليه وسلم فذلك التخفيف خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في القدر الذي نقص به الفعل عن القول فلو أمر رسول الله مثلاً بطوافين وطاف هو طوافاً واحداً فالمبين هو قوله صلى الله عليه وسلم أو لو أمر رسول الله بطوافين وطاف هو طوافاً واحداً فالمبين هو قوله صلى الله عليه وسلم نحن امرنا بالطواف في الحج مثلا ولو فرضنا أن رسول الله طاف امر بطوافين ولكنه هو طاف طوافا واحدا فقط فالمبين قوله صلى الله عليه وسلم واقتصاره على واحد يدل على عدم وجوب الثاني عليه لا على امته تاخر البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيز ما حصل يعني هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخر بيانا عن وقت الحاجة إليه، سواء كان المبين ظاهرا في غير المراد أو مجملا، والذين يجوزون أو على القول بجواز تأخير البيان عن وقت الحاجة فإن ذلك لم يحصل ولم يقع، حتى على القول بجواز تأخير البيان عن وقت الحاجة عقلا. فانه لم يقع في الشريعة والتحقيق الذي تدل عليه الأدلة أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ولم يقع والحمد لله رب العالمين تأخيره للاحتياج واقع وبعضنا هو لذاك مانع وقيل بالمنعب ما كالمطلق ثم بعكسه لدى البعض انتقي في هذين البيتين غشر أربعة أقوال في مسألة تأخير البيان إلى وقت الحاجة تأخير البيان إلى وقت العمل به هل يجوز أو لا يجوز أكثر العلماء على أن ذلك جائز وواقع قالوا كتأخير لأنه ليس فيه محذور وليس فيه أي شيء ممنوع كتأخير بيان مناسك الحج, الحج إلى وقت الحج وكتأخير بيان الصفات الكاشفة لبقرة بني إسرائيل إلى وقت البحث عن البقرة والقول الثاني هو منع تأخير البيان مطلقا فهؤلاء يقولون لا بد أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل إليه مباشرة ولا يجوز له أن يؤخره إلى وقت العمل قالوا وهذا القول قال به بعض المالكية كما قال وبعضنا وإذا قال به بعض, المعت... بعض الشافعية والحنفية والمعتزلة وحجه هذا القول أن تأخير البيان يخل بفهم المراد وقت الخطاب لأنه في المجمل لا يفهم المقصود منه في المجمل مقصود لا يفهم وفي الظاهر الذي له معنى ظاهر ومعنى مرجوح يتبادر منه إلى الذهن غير المقصود فيقع الخلل في العمل أو يتبادر, في يتبادر إلى الذهن غير المقصود وتبادر غير المقصود إلى الذهن يقول الممنوع ومحبوظ القول الثالث منع تأخير البيان إلى وقت العمل فيما له ظاهر يوهم غير المراد دون ما ليس له ظاهر الذي له ظاهر يوهم غير المراد كالمطلق والعام، فهذا يقول مما له ظاهر، فلا يجوز تأخير بيانه إلى وقت الفعل، لما قالوا لأن تأخيرة بيانه إلى وقت الفعل يوقع في غير المراد يوقع. في غير المراد لان ما ليس له لأن ما له ظاهر تاخير بيانه إلى وقت العمل يوقع في غير المراد وأما ما ليس له ظاهر كالمجمل فتأخير بيانه إلى وقت الفعل لا يوقع في غير المراد فلا محذوره منه إذن طيب وكيف يوقع تأخير بيان ما له ظاهر في غير المراد قالوا يوقع في الجهل المركب من جهله بالمراد وجهله لأنه جاهل وجهله بأنه جاهد لانفراره بالظاهر غير المقصود لأن الثاني عندما يسمع يغتر بهذا الظاهر الذي يتبادر إلى بهنه فهو قد وقع في جهل المركب كما يقولون فهم غير المراد ولم يفهم المراد اغتر لغير المراد ولم يفهم المراد القول الرابع عكس هذا القول كما قال الماضي ثم بعكسه لدى البعض انفقي هؤلاء يقولون ما له ظاهر يجوز تاخير بيانه لوقت الفعل كالمطلق والعام وما ليس له ظاهر فلا يجوز تاخير بيانه الى وقت الفعل حجتهم أو وجه قولهم أن ما له ظاهر له فائدة في الجملة دون غيره وأما ما ليس له ظاهر فليس له فائده في الجملة والقول الأول هو القول الذي عليه الأكثر وهو القول الصحيح ومثال ما لا ظاهر له قوله تعالى إلا ما يتلى عليكم فإن هذا ما ليس له ظاهر فهو مجمل ومثال ما له ظاهر غير مراد قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بثقى به فهذا اللفظ ظاهر في الجار ظاهر في الجار فإن ظاهره وجوب الشفعه للجار ولكن المقصود والمراد خصوص الشريك المقاسم خصوص الشريك المقاسم والنبي قال الجار أحق أي اذا أي إذا كان شخص شريكا مع شخص في مال في عقار ثم باع هذا الشريك نصيبه فالجار أحق بثقبه ولا يكون له حق الشفعة وله الحق في أن يأخ هو أن يشتري هذا النصف دون غيره بشروط وتفاصيل تعرف في أبواب الفقه قال بعد ذلك وجائز تأخير تبليغ له أي يجوز تأخير البلاغ إلى وقت العمل والبلاغ غير الزيان تبليغ أصلاً، فيجوز تأخير البلاغ إلى وقت العمل ولاه أي إليه والهاء يرجع إلى العمل الهاء إليه الهاء ترجع هنا إلى العمل، ولكن لماذا يفرق العلماء بين جواز تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة و؟ بين جواز تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة وتأخير البيان إلى وقت الحاجة فالجواب أن تأخير التبليغ لا يلزمه المحذور الذي يلزم تأخير البيان لأن تأخير البيان يخل بفهم المراد. وتأخير التبليغ من أصله ليس كذلك وجزم بعض العلماء بأن القرآن الكريم يجب تبليغه فورا لأنه متعبد بتلاوته وهو القول الظاهر الذي تدل عليه النصوص. وقال بعض العلماء يجب التبليغ فورا مطلقا لأن الله قال لنبيه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك والأمر للفور كما تقدم قال ودرء ما يخشى أبا تعجيله أي تعجيل التبليغ قد يمتنع ويجب تأخيره إلى وقت الحاجة إذا كان في تعجيله مفتدة يدراها ويدفعها تأخير التبليغ وهذه قاعده عامه في كل الأحوال فكلما كان في تقديم البيان أو التبليغ مفتدة فإنه ينبهي تأخير التبليغ إلى حين زوال المفتدة وتحقق المصلحة لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فلو أمر صلى الله عليه وسلم بقتال أهل مكة زمن قرب الهجرة وجب تأخير التبليغ لماذا؟ لألا يستعد العدو إذا علم فيعظم الفساد أو فيعظم الفساد ولذا لما اراد صلى الله عليه وسلم قتالهم قطع الأخبار عنهم حتى دهمهم وكان ذلك ايسر لأخذهم قال بعد ذلك النظم رحمه الله ونسبة الجهل في وجودي بما يخصص من الموجود اي يجوز على القول بمنع تأخير البيان إلى وقت الحاجة يجوز أن يكون المكلف الموجود وقت الخطاب قد سمع العام. مع جهله بمخصصه وقد سمع المطلق مع جهله بمقيده وهذا لا مانع منه فإن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي كانت موجودة وقت الخطاب وقد قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم وهو عام خصصه قوله صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء إلى نور، لكن فاطمة سمعت وعلمت بالعام ولم تعلم بالخاص ولذلك لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء تطلب إرثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر وهذا هو القول الصائب لأن رسول الله لم يطلب منه أن يشافها كل موجود وإنما كان المطلوب منه منه التبليغ وقد قال ليبلغ الشاهد الغائب قال بعد ذلك النسخ والنسخ معناه في اللغه النقل والازاله والرفع وعرف النسخ باصلاح العلماء بقوله رفع لحكم او بيان الزمن فذكر هنا اختلاف العلماء في تعريف النسخ فبعضهم يقول إن النسخ هو رفع لحكم شرعي بخطاب شرعي متراخ عنه وبعضهم يقول هو بيان زمن انتهاء هو بيان انتهاء زمن مدة الخطاب ومدة الحكم الشرعي وقوله لحكم يخرج الأخبار فإن الخبر لا يدخله اللزف كما سيأتي الكلام عليه لذلك قال غيره النسخ رفع أو بيان والصواب في الحد رفع حكم شرع بخطاب رفع حكم شرعي بخطاب لابد أن يكون بخطاب وأيضا هذا الخطاب لابد أن يكون متراخيا عنه سيشترط فيه التراخي وهل يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل أو لا يجوز النسخ سيأتل الكلام عليه وهذا النسخ لابد أن يكون بمحكم القرآن أو بالسلم والمقصود بالمحكم هنا ما يناقض أو ما يقابل المتجاد ما يقابل المنسوخ، كما ذكرنا من قبل أن المحكم من معانيه ما يقابل المنسوخ، فمحكم القرآن والسنة هو الذي ينسخ ما قبله فلم يكن بالعقل أو مجرد لجماء بديو ما إلى المستند فالعقل ليس له مجال في النسخ لأن النسخ لا يكون بالقياس على الذي عليه جل الناس واكثر العلماء وايضا لا يكون النسخ بمجرد الاجماع لأن الاجماع في حد ذاته لا يكون ناسخا وانما النسخ يكون بمستند الاجماع النسخ يكون بمستند ويكون الاجماع علامه على النسخ وان جهلنا سند الاجماع لا يشترط أن نعرف ان مستند الاجماع هذا هو وهو الذي نسخ به الحكم الاخر وإنما يكفي ان نعرف بان الاجماع قائم على نسخ هذا النص وان جهلنا مستند الاجماع وما عرفناه ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس أي هو الذي قال به جل العلماء وأكثر العلماء وهو القول الحق الذي لا ينبغي العدول عنه لأنه ليس للعقل في مثل هذه الأمور مجال ليس للعقل في مثل هذه الأمور مجال قال بعد ذلك ونسخ بعض الذكر مطلقا ورد والنسخ بالنص لنص معتمد معنى هذا الكلام أن نسخ بعض القرآن وقع بالفعل ومفهوم بعضه أن كله لا يجوز نسخه فكل القرآن لا يجوز نسخه ولكنه قد وقع نسخ بعض القرآن بالفعل وبعض الطوائف ومنهم اليهود يزعمون بأن النسخ لا يجوز ويدعون بان النسخ يلزم منه البداء والبداء معناه الراي المتجدد فهم يقولون النسخ يلزم منه أن الله عز وجل لم يكن يظهر له هذا الحكم ثم ظهر له بعد ذلك هذا الأمر فأمر به ونسخ الأول وفي الحقيقة هذا اللازم الذي يذكرونه لازم باطل وفي حقيقته هو ليس بلازم وهو لأن الله عز وجل يعلم أنه سينسخه ويبدله بغيره عندما تنقضي مصلحته وتكون المصلحة في غيره كما لا يلزم البداء في إماتة الحي وإيجاد المعدوم وإمراض الصحيح ونحو ذلك وقوله مضلقا يعني سواء نسخ تلاوته وحكمه معا أو تلاوته فقط أو حكمه فقط لأن النسخ على ثلاثة أضرب إما أن ينسخ النص تلاوتا وحكما قول عائشة رضي الله عنها كان فيما يتلى من القرآن ثلاث رضاعات محرم وإما أن ينسخ حكمه فقط دون تلاوته كآية الدين التي في آخر سورة البقرة أو في أواخر سورة البقرة على خلاف، وإما أن ينسخ تلاوته فقط دون حكمه كآية الشيخ والشيخة إذا زمايا فارجموهما ألبثا قال بعد ذلك والنسخ بالنص لنص معتمد أي معتمد قوي مشهور في الجواز والوقوع ومعنى ذلك أن النسخ أربعة أقسام الأول نسخ الكتاب بالكتاب كنسخ آية العدة بحول بآية العدة بأربعة أشهر وعشرة بأربعة أشهر وعشر الثاني نسخ السنة بالسنة فقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زياره القبور الا تزوروها وكنت نهيتكم عن ادخار في الحديث الآخر وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فادخروا منها ما شئتم فهذا نسخ السنه بالسنه الثالث نسخ السنة بالكتاب كنسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنه لقوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المشجد الحرام والرابع هو الذي سيأتي الكلام عليه عند في قول الناظم رحمه الله تعالى بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل وصحبه أجمعين قال الناظم رحمه الله تعالى ونسخ بعض الذكر مطلقا ورد ونسخ بالنص لنص معتمة قد تبقى عن هذا البيت وبقي أن نعرف هنا. أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يمنع نشخ الكتاب للسنة ونشخ السنة للكتاب لأنه يقول لأن السنة مبينة للكتاب فيمتنع أن يكون المبين ناسخا فهو رحمه الله لا يجيز نشخ الكتاب إلا لكتاب ولا يجيز نشخ سنة إلا لسنة وما ذكرنا من نشخ السنة للسنة إن كانت متواترتين أو كل منهما احادا أو الناسخ متواثرا والمنسوخ احادا فهذا أمر لا إشكال فيه أمر واضح وأما نسخ السنة المتواتره بالآحاد فهذا الذي اختلف فيه العلماء كما اختلفوا في نسخ القرآن الكريم بالاحاد وهذا هو الذي أشر إليه الناظم بقوله والنسخ بالآحادي للكتاب ليس بواقع على الصواب أي نسخ الكتاب الكريم وهو القرآن الكريم وكذا نسخ السنة المتواتره بالأحاد يقول على القول بجوازه فإنه لم يقع لم يقع والناظم رحمه الله تعالى يرى مع من يرى من مع كثير من العلماء أن نسخ الكتاب ونسخ السنة المتواثرة بالآحات لا يجوز ولكن الذي يرجحه المحققون من أهل العلم هو جواز نسخ الكتاب بالآحات وجواز نسخ السنة المتواثرة بالآحاد وأنه لا مانع من ذلك ولا حاجر يمنع من ذلك فنحن نعتقد أن خبر الآحاد يجب العمل به قطعا وإذا فهو قطعي فلا يضرنا التردد في أصله مع القطع بوجوب العمل به تردد في أصله ليس ضائرا ولا نسلم أن المقطوع لا يرفع بالمظنون. هم يقولون إن الشيء القطعي لا يرفعه ظني فنحن لا نسلم هذا لا نسلم أن المقطوع لا يرفع بالمظنون، فبراءة الذمة من الأشياء المقطوع بها مع أنه يجب التكليف بالأدلة الظنية وهو القطع من كتاب أو سنة وإن كان قطعيا مثل فليس قطعيا الدلالة بل دلالته أحيانا تكون ظنية وأيضا وهو وإن كان قطعيا الثبوت فليس قطعي الدوام، فدوامه ليس بشيء قطعي، ولذلك فإننا نقول بأن نسخ الآحاد بالكتاب نسخ الكتاب بالآحاد ونسخ السنة المتوافرة بالآحاد يجوز ولا ما منه، والكل من عند الله رب العالمين. قال بعد ذلك وينسخ الخفب بما له في وقد يجيء عاريا من البدن، أيجوز نسخ الحكم الخفيف؟ بالحكم الاثقل منه كما أن الله عز وجل قد نسخ التخيير بين الصوم والفتية في رمضان بوجوب صوم رمضان والفائدة من ذلك هي كثرة الثواب، كثرة الثواب، وأيضا قد ينسخ الأسقل بالأخف قد ينسخ الأخف الأسقل بالأخف والمصلحة في ذلك هي التخفيف والتسهيل والصيانة عن الوقوع في الاثم والحرب ومما مما نسخ فيه الحكم من أخص إلى أسقل نسخ قوله تعالى فإن شهدوا فأنسكوهن في البيوت وجوب حبس الزواني من النساء بوجوب حدهن أو رجمهن إن كنا مصنع في الأول كان الحكم وجوب الحد في البيوت وأما الثاني فهو الحد أو الرجم على حسب حالة الزانية فهذا نسخ للأخص, للأخص, للأخص بالاثقل قال وقد يجيء عاريا من البدل أي قد يجيء النسخ بلا بدل ينصف شيء إلى لا شيء يرفع الحكم ولا يطلب من الشخص فعل شيء آخر بدل بدلا عن الفعل الأول أو عن التكليف الأول وهذا معنى قوله وقد يجيء عاليا من البدل وتكون الفائدة حينئذ هي التخفيف أيضا فإن في رفع التكليف فإن في رفع التكليف تخصيفا على المكلف وبعض العلماء يمنع هذا ويقول بأنه لا يجوز نسخ الحكم إلى لا شيء بل يجب أن يكون هناك بدل لأن الله قال في كتابه ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها الذين جوزوا ذلك قال الله عز وجل نسخ وجوب تقديم الفتية نسخ وجوب تقديم الفتية بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم عند مناجاته نسخها إلى لا شيء إلى غير بدل فالأول كان الله قد أوجب على المؤمنين أنهم إذا ناجوا الرسول بأن يقدموا بين يدي نجواهم صدقة لله رب العالمين لا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نسخ ذلك ولكن الذين لا يجوزون يقولون إن النسخ في مثل هذه الحالة نسخة إلى الندب، فصار تقديم الفتية بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم عند إرادة مناجاته تقديم الفتية ندبا لا وجوبا قال بعد ذلك والنسخ من قبل وقوع فعل جاء وقوعا في صحيح النقل هذه المسألة يعبر عنها العلماء بقولهم هل يجوز النشخ قبل التمكن من الفعل هل يجوز النشخ قبل التمكن من الفعل والذي يظهر والله أعلم هو الجواز مطلقا والحكمة من ذلك هي الابتلاء والاحتبار فالله عز وجل عندما يكلف الشخص بشيء فإذا أهم هذا الشخص بفعله وعزم عليه ونواه وأواء ثم لم يتمكن من فعله فإنه يكون مأجورا على ذلك إذ قد تحقق الابتلاء والاختبار كما اختبر الله عز وجل إبراهيم بذبح ولده وقبل أن يتمكن من ذبحه نسخ الله عز وجل هذا الحكم وفداه بذبح عظيم ولذلك قال في آخر الآية إن هذا لهو البلاء المبين اي الاختبار العظيم وقد نجح إبراهيم عليه صلوات الله في هذا الامتحان. وهذه المسألة أيضا يعبر عنها بالنسخ قبل الفعل ومنهم من يقول وقت الفعل أو قبل نجيء وقته إلى آخر عبارات العلماء حول هذه المسألة قال وجاز بالفحوى ونسخه بلا أصل وعكفه جوازه جلى الفحوى أي المفهوم مفهوم الموافقة بقسميه بقسميه يقصد بفحوة قسمي مفهوم القياس قسمي مفهوم النص قسمي مفهوم النص فهل يجوز نسخ الأصل النص بدون مفهوم أو المفهوم بدون نص صدر الناظم كلامه بقوله وجاز بالفحوى ونسخه بلا أصل وعصله جلا أن يجوز نسخ الأصل وبقاء المفهوم فيجوز نسخ قوله تعالى فلا تقل لهما أفن يجوز نسخ تحريم التأثير مع بقاء مفهومه وهو تحريم الضرب والإيذاء الذي هو أكبر من التأثير ولكن أكثر العلماء يرى بأن الأصل ومفهومه مفهوم الواثقة بينهما ارتباط واستلزام فنسخ الأصل يعني نسخ المفهوم كما أن نسخ المفهوم يعني نسخ الأصل لأنه إذا رفع, الفرع لأنه إذا رفع الأصل رفع الفرع وإذا رفع اللازم رفع الملزوم كما أن رفع المتبوع يستلزم رفع التابع وهذا هو الذي عبر عنه بقوله ورأي الأكثرين الاستلزام وهو القول الذي لا ينبغي أن يسار عنه إلى غيره أي هو القول الصحيح ورأي أكثر العلماء استلزام نسخ كل من المنطوق وفحواه للآخر فلا يمكن نسخ أحدهما دون الآخر لأن الفحوى لازم لأصله وتابع له وأما مفهوم المخالفة فلا ينسخ غيره لا ينسخ المنطوق وبالمخالفة لا يرام أي النسخ لا يقصد بمفهوم المخالفة لضعفه عن مقاومة النص. مفهوم المخالفة يضعف عن مقاومة النص فلا يقصد النسخ به. قال وهي عن الأصل لها تجرد في النسخ. وانعكاثه مستبعد وهي أي مكهوم المخالفة قال بعد ذلك وهي عن الأصل لها تجرد في النسخ وانعكاثه مستبعد وهي أي مكهوم الموافقة لها تجرد عن الأصل في النسخ مكهوم المخالفة يجوز نسخه دون أصله فينسخ المكهوم مكهوم المخالفة ويقع أصله ومثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء هذا الحديث رواه مسلم فمفهوم الحديث أنه لا ماء من غير الماء وإنما الماء من أي شيء من الماء ومعنى ذلك أن من لم يخرج منه ماء فلا غسل عليه لكن هذا المفهوم نسخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختالان وجب الغسل فالحديث الأول نسخ مفهومه دون منطوقه وأما انعكاس هذا الأمر وهو نسخ الأصل دون مفهوم المخالفة فهذا أمر مستبعد وأمر بعيد ولا يقول به أكثر العلماء ويجب الرفع لحكم الفرع إن حكم أصله يراد رفعه أي إذا رفعة الأصل يرفع الفرع إذا رفع حكم الأصل فينبغي رفع حكم الفرع إذا رفع حكم الأصل المقيس عليه بأن نسخ فإن حكم الفرع يجب رفعه تبعا لحكم أصله فلو قال أحد أيام تحليل الخمر النبيذ مباح قياسا على الخمر ثم نسخ حكم الخمر لازم ارتفاع الحلية عن النبي تباعا لارتفاعها عن الخمر وخالف في ذلك بعض العلماء ولكن خلافهم غير قوي والأدلة على خلافه قال وينسخ الإنشاء ولو مؤبدا والقيد في الفعل أو الحكم بدا وفي الأخير منع ابن الحاجب كمستمر بعد صوم واجبي ينسخ أي النسخ إنما يكون في الإنشاء دون الأخبار فلا نسخ في الأخبار ويجوز نسخ الإنشاء ولو اقترن بقيد التأذيذ سواء كان القيد بالتأذيذ في الفعل أو في الحكم فمثاله في الفعل ما لو قال الشارع قبل نسخ صوم عاشوراء صوموا عاشوراء ابدا فقوله ابدا متعلق بالفعل الذي هو الصوم ومثاله في الحكم ما لو قال منشئا لا مخبرا منشئا لا مخبرا صوم عاشوراء مستمر عليكم ابدا او واجب عليكم ابدا فان كل هذا لا ينافي النسخ عند الاكثر أكثر العلماء لا يعتبرون مثل هذه الأساليب منافية لجواز النسخ لأن المقصود الإنشاء والتأبيد ظاهر التشريع والظاهر ليس بالقطع ولكن الإمام ابن الحاجب رحمه الله تعالى منع النسخة الأخير أي إذا كان القيد بالتأبيد واقعا في الحكم يقول ابن الحاجب معللا لكلامه إن التابيد إن التأبيد في الحكم يدل على ظهور منافاته للنسخ فتأبيد الحكم ظاهر في منافات النسخ والفرق بين الإنشاء والخبر أن مدلول الخبر أمر خارجي أخبر عنه ومدلول الإنشاء لا وجود له في الخارج وإنما يوجد بحصول صيغة الإنشاء فقولك جاء زيد مثلا اخبار عن أمر واقع في الخارج وقولك بعتك في بكذا ليس فيه إخبار عن أمر كان واقعا في الخارج لأن السلعة لم تكن مبيعة فيما قبل وإنما انشئ بيعها بالصيغه أما سياغ الانشاء الطلبية فهي واضحة ومعروفة فلا التباس بينها وبين الخبر أصلا سياغ الانشاء الطلبية معروفة أمر ونهي من استدعاء ونداء تمنى استفهام عطيث الهدى إلى غير ذلك من سياغ الانشاء ونسخ الإخبار بإيجاب خبر يجوز بناقض يجوز لا نسخ الخبر <تصفيق> بهذا الكلام محذوف تقديره إيجاب أي ونسخ إيجاب الإخبار بنقيض الخبر الأول وتقرير المعنى أنه لو وجب خبر بشيء فإن ذلك الإيجاب يجوز نسخه بإيجاب الإخبار بنقيض الخبر الأول. فانت الإيجاب بخبر معين يجوز نسخه بإيجاب الإخبار بنقيض ذلك الخبر، بأن يجب عليك أن تخبر بنقيض خبره. لكن الخبر في ذاته لا ينسخ، فيجوز أن يوجب عليك الإخبار بأن زيدا قائد أخبر أن زيدا قائد ثم ينسخ ذلك الإيجاب بنقيبه بأن يوجب عليك أن تخبر بأن زيدا غير قائد وثمرة هذا الخلاف تظهر فيما لو سألك ظالم عن شخص يريد قتله فإنه لا يجوز لك الإخبار عنه ثم سألك بعده شخص آخر يريد منه حقا فإنه يجب عليك الاخبار عنه